وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهانما قبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أت من أمانته واليتق الله رب ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ أَثَمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ